ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولد ولكم نصف ما ترك أزواجكم لَمْ يَكُنْ لَهُ نَظِيرٌ وَلَا فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَرَأَكُمُ من بعد وصيتي يوصين بها أو زين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن இ இ وإنت... فإن كانوا أكثر من الناس